إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات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 يا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا نصوحا أسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه يسعى بين أيديهم يَقُولُونَ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ورواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط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 وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتي.